Oo, je bent niet verdovend, ja, zodra Calaaf الخير احمد Ahmed Helmi, laa volmora, op de nekoma van Calaaf al جيت Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben, أنا جيت،, أنا جيت، أنا جيت، أنا جيت، أنا جيت، أنا جيت، أنا جيت، نورت البيت أنا جيت، أنا جيت، أنا جيت صلاح الخير، هانا شيحة، بطولة عز الدبعوف، أدور، ميني جمال، إنعام سانوسة، سليمان عيد، معتز عبد الصمور والطفل مروان مكدي، بالاشتراك مع الفنان الكبير مصطفى نصيحة المقدمة والنهاية محمد يحيى كلمات أيمن باعت أمر توزيع يحيى يوسف المخرج المنافز شيرين إبراهيم صلاح الخير من إنتاج ماس ميديا برودكشن صلاح الخير تأليف نجد الكوش إخراج حسين إبراهيم صلاح الخير برعاية فودافون أقول لك ايه, إيه هي هي امك بتشتغلي في التامينات بتروح تمضي حضور ويا عيني يا عيني بترجع تاني تمضي انصراف دكتور حرام ربنا يكون في عونها بتتعب برضو. المهندسين يا اسطى ايه ده إيه ده لا لا لا مش هينفع مش هينفع يعني مش هينفع العربية دي تاكسي ولا كشري يا عم هي ناقصاك انت كمان إيه يا عم دي انت شايفني مسرح بفل خلاص خلاص خلاص خلاص احنا دكتور المهندسين ده خامس تاكسي ما ينفعش راحت ان انصراف وجايه على طول انا قلت كده ما مفيش مصيبه بتحصل الا لازم يكون وراها واحده انا الاقيها بالمراتي ولا بالست اللي هتمني زراف ولا اللي ماشيه تتقصع دي تتقصع؟ فين دي هناك اهي هناك ايه ده ايه ده شايفه يا سيد اللي انا شايفه اه شايف بصراحه حاجه جامده جدا طب تيجي ناخدها معانا المهندسين المعنسين نروحين المهندسين اساسا لا بس ناخدها في سكتنا المهندسين طب وامك دي اللي راحت تمضي انصراف يا سيدي تبعد تتصرف تاخد تاكسي تاني بقول لك ايه يا كابتن روح اسالها كده رايحه المهندسين ولا لا من عينيا هسال يا رب تكون رايحه المهندسين البسي بقى. هنروح فين بس يا بنتي الأجزاخانة بدل ما احنا عاديين كده فكرة برضو على اقل الوضع عمر القزع اللي تحت ده ما يقولش البابا ان انا كنت قاعدة في البيت <تصفيق> ياسمين الحيني الحيني, الحيني ده وك الحاسم بيتصل فامنا تردي ما يتصل ايه المشكلة يعني اصحي انا مالي خايفة كده اصحي <تصفيق> اهلو صباح الخير يا انكل اهلا يا فريدة اخبارك ايه الحمد لله انتي فيه في البيت بس رايحة الأجزاخانة دلوقتي هاي. كله تمام يا أنكل وهنبتدي في ترتيب الأدوية برافو عليكي طب أعمل حسابي على الافتتاح امتى على آخر الأسبوع كده إن شاء الله ظبط أمورك واديني ميعاد محدد أوكي حاضر ها. واخبر آه وأخبار يا سيدي إيه ياسمين بيسأل عليك قولي لها نفسها عشان التصميم بتقول لك أستيل امم يعني أصل هي أنكل اليومين دول حبسه نفسها عشان التصميم بقى تخلص ويبقى حلو وكده أوكي يا فريدة سلمي على بابا وماما آه حاضر يا أمك إن شاء الله باي باي. يا د أنا كنت مرعوبة أمرا نعمليه وإحنا بقى إن شاء الله هنفضل عايشين في الرعب بتاع الشنطة ده كتير بصي بكرة لو ما فيش حد اتصل بيا أنا حواجه بابا واللي يحصل يحصل بقى. يا سلام على الشجاعة اللي نزلت عليكي فجأة. بقولك لك إيه ما تحبطينيش بقى خليني بقى واجهه بقى. بيقابليني يا أسمين بيقابليني. بقولك لك إيه بقى ما تحبطنيش بقى سبيني لو سمعت في حبة الشجاعة اللي قول دلوقتي. هو الشجاعة دي اتجتلك دلوقتي وهتمشي كمان خمس دقائق. يو. صلاح الخير صلاح الخير مش شاكرين مش شاكرين او يا سيد تعبناك معانا عليا طنط يلا صلاح صلاح يلا عشان تطلع الحاجه معايا حاضر حاضر حاضر ثانيه واحده بس يلا يا صلاح حاضر حاضر يا ماما راح فين عايز ايه تاني مني يعني متاخذنيش يا ابو صلاح يعني بالنسبه للاجره يعني عيب عيب يا راجل ده احنا اخوات آه ما أنا, ما أنا قلت كده برضو شفت يلا سلام سلام مسلخي يا طان أهلا أهلا أهلا يا نرمين يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة وانت طيبة يا طانت عن إذنك عن إذنك شوف البيت ولا تقولي عنك يا طانت ولا شيل معاكي وطيئ وطيئ فسايا كبرت علينا من يوم ما دخلت الكلية يا ماما لا يرحم أيام سنوي لما كانت بتقعد تباسبسلي لي في البلكونة ما تعرفش إنها في الآخر حتيجي تقعد جنبي على القهوة طب يا إخوي شيل يا فالح حاضر. فهمت تصميم الحقب حتى ما ينفعش يتعدل ده لابد اللي عمله ده ما أراهش كرست المواصفات ولا ملوش في الهندسة أساسا. هنشوف انت أنتي لي اسمك إيه اسمك إيه اسمها إيه, إيه؟, إيه؟ ياسمين حازم الحريري. ياسمين حازم الحريري. ما أقول. تكونش ياسمين دي بنت حازم الحريري أستاذ اللي كان بدرس في الكلية. أما لو ده صحيح. دي تبقى فرصة فرصة عشان أردع اعتباري وأثبت لك إني مهندس عبقاري وأحسن من بنتك ياسمين دي. أنا أنا مرتدشت شغلني عندك في شركتك. بصي طلع الدليل فين الدليل اهو حرف الحاء حرف الحاء حرف الحاء حازم حازم حازم اهو مهندس حازم الحريري نمره قديمه ولا ايه طب اجرب احط ثلاثة قبل الرقم اهو طب بترن أه. الو الو مساء الخير منزل المهندس حازم الحريري أيوة. لا مش انا الحقيقة اصلا انا في ايه يا استاذ اصلي انا مش عايز المهندس حازم همالبط طلبنا ليه ده ايه الغلبي ده يا رب استهدي بس بالله كده يا حجة الكلام اخذ وعطى انا مش فاضية للكلام ده يا ابني هتقول عايز ايه ولا اثن لا لا طب استني استني بالنسبة للمهندسة ياسمين لسه برضو قاعدة مع ابوها المهندس حازم ولا استاذة ياسمين خرجت من الصباح ولسه ما رجعتش طب عظيم معاك ورا وقلم ده اي تبييش خلقك داية كده أنا هديكي نمره الموبايل بتاعتي ولما ترجع قولي لها الشنطة الشنطة ليه أستاذ؟ الشنطة اللي فيها التصميم ده اللخبطه دي؟ ما تعصبنيش بقى يا ستة انتي الله اسمعي اللي بقولك عليه طيب خليك معايا لما اجيب ورقه وقلم معاك على الخط صلاح الخير ZANG EN إبني خابس نفسه في الوظة من ساعة ما رجع وبيعمل تصميم. تفتكري في مسابقة جديدة هيقدم فيها. بصراحة أنا مش عايزة أسأله. لحسن يروح يقدمهم إيه بالش وبعد كده نفسيته تتعب. على رأيك بقولك إيه؟ احمي نفسك مش هقد بالك. وأنت يا حسين مش عارف تكلم له حد من معارفك. كلمت له أستاذ صدقي لي واحد قريبه عنده شركة مؤولات. بس لو الراجل وافق حيكون الشغل تحت التمرين. يا حسين تحت التمرين ولا تحت الكرسي المهم يشتغل وخلاص. أنا خايفة على نفسيتي الوالد. يا ماما. أه أه ايوه ايوه ايوه يا حبيبي عايز كوباية شاي حاضر بس كوباية طويلة حاضر بس طالما بقى هيشرب الشاي في الكوباية طويلة يبقى دماغه اشتغلت وهيعمل تصميم ما حصلش اذا كان كده يبقى عمله الشاي في شفشا المال بقولك يا اعتماد هاتي معك حلت المحشي محشي بالليل يا راجل شكلها كده هتبقى القعده صباحي يا اختي شوف الراجل يلا اعتماد الو ايوه فريده عايزه ايه على الصبح يا ياسمين انا بشتغل انا خلاص قررت انزل لوجه بابا دلوقتي تاجليها يا بنتي يوم ولا اتنين مستعجله قوي كده على ايه لا لا لا بصي واضح ان مفيش فايده لو كان حد لاق الشنطة كان اكيد هيعرف يوصل لي طب حتى اجليها لحد ما نعمل افتتاح الصيدلية عشان النكد يعني بصي ما ينفعش انت تلبسي دلوقتي حالا وتجيلي بسرعة عشان لو بابا ضربني انا همشي معاكي هتمشي معايا نروح فين يعني هنروح نعود في لوكندا لو انت هو ده بقى تهزار انت بتهزري لا مش بهزر يا ياسمين بس انت حياتك بقت كلها مصايب قولي بقى انك خايفة على الصيدليه لا مش خايفة على الصيدليه بس انا مش قادره على السسبنس اللي انت معيشاني فيه ده طب يلا يلا بقى عشان انزل اكلم معاه مع السلامه صباح الخير يا بابا. أهلا يا سمين، تعالي. أه, أنت مشغول؟ بابا بص على الإيميل بتاعي. عايزة تقولي حاجة؟ أه, أيوة. حاجة مهمة يعني ولا ممكن تتأجل لي بالليل؟ لا لا لا مهمة. ما ينفعش تتأجل بالليل؟ الأعو بيش مهندس. شكرا يا فضلك. قولي الحامد يجهز العربية. أنا خمس دقايق حتحرك. حاضر اتكلمي يا سمين، أنا سام. أنت عارف يا بابا إن الإنسان مننا بيعمل اللي عليه. بس في الآخر إحنا مصيّرين مش مخيرين. اختصر يا سمين وتخلي في الموضوع. يعني عندك مثلاً أديب. كان مصر يعرف الحقيقه بس يعني ياسمين انا ما عنديش وقت للدراما الاغريقيه العربيه جاهزه يا باشمهندس طب خدي الشنطه واللابتوب واديهم بالعربيه حاضر الشنطه على فكره يا باشمهندس في واحد اتصل بيكي امبارح بخصوص الشنطه بتقولي ايه وساب نمره تليفوني <تصفيق> هاتي موسى ما يا احلى دده في الدنيا ربنا يخليكي ده ايه البيت اللي كله مجانين ده لي يا بنت عايزة ايه ولا امشي لا لا لا خلاص امشي انا خلاص حليت مشكلة اوديب يعني سلام سلام يا بابا باي باي البنت دي اكيد مش طبيعيه صلاح الخير برعايه فودافون انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت صورت البيت انا جيت انا جيت انا جيت, أنا جيت. صلاح الخير مناوي الفتوح احمد زياده مجدي عبد الحليم جلال الهجرسي عبير الطوخي عاصم رأفة مكساج عادل ابو العلا اشرف على الانتاج ماركو مراد صلاح الخير تاليف مجدي الكوتش افراد حسين ابراهيم